وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي فَلَا وَمَن تَفَضَّلَ فَأَخْلَفَ لَنَا إِذْ مَنِ اتَّقَى وَتَكُنْ لَهُ وَعَلَّمُ أنكُم إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ومن الناس من يعجبك قول وإِذَ تَعَنَّسَ فِي الْأَضْلُعِ وَسَدَّ فِيهَا وَيُلِكَ الْحُرُفَ النَّسْل وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ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 semelesrin sawtizaa bil ibad ya إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فعله أن الله عزيز حكيم وإلى الله ترجع